اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتبارك لنا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 لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا غفور يا غفار اغفر للمسلمين والمسلمات يا رحمن يا رحيم ارحم أموات المسلمين اللهم ارفع درجاتهم في عليين ووسع ونور عليهم قبورهم وأنزل عليهم رحمة من رحماتك وإحسانا من إحسانك ورأفتك يا رب العالمين يا واحد يا أحد نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوحيدا راسخا يا سبوح يا قدوس نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم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 وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء وألسنتنا من الكذب وأسماعنا من المحرمات وأموالنا من المشتبهات يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وجعلنا مباركين أينما كنا اللهم يا فتاح جعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم حر بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم يا علي يا أعلى نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمة يا أرحم الراحمين وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بالإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا حفيظ احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم يا هادي اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين واصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة وارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم احفظ لنا بلادنا وأمننا وحدودنا اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين أو أراد بلادنا بسوء فاشغله في واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم اجعل ديار المؤمنين ديار أمن وإسلام ورخاء وصلاح يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا العمل والدعاء وعليك التكلان ونحن محسنون الظن بك بإجابة الدعاء وأنت لا ترد, وأنت لا ترد من أحسن الظن بك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر, الله أكبر.